محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحما بينه فَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدَي يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْ جَرعٌ اَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَبَ فَاسْتَغْلَبَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقٍ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يُغِيضُ بِهِ الْكَفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا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 الذين يغضون اصواتهم من درسوا لله غلا وكان الذين لم تحن الله اولئك الذين لم تحن الله, الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذي يُنادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَا